اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير ما اشتغلت به النفوس طلب العلم الشرعي الذي خلق الله عز وجل هذه الخليقة لتحصيله ولتحقيق العبادة التي مبناها على العلم الصحيح وعلى فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح ولهذا فأعظم الوسائل لطلب العلم الشرعي هو مداومة النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم طالب العلم للمراد الصحيح من النص الشرعي والخل إنما يحصل بأحد سببين كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية إما بالاستدلال بغير دليل وهذا إعراض عن الدليل بالكلية وإما بالخطأ في فهم الدليل كما حصل هذا لكثير ممن ينتسب إلى السنة ممن يحقق هذا الأصل وهو الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لكنه يحصل الخطأ في فهم الدليل والناس يتفاوتون في هذا. ما بين مقل ومكثر بحسب فهمهم للنصوص ولمدلولاتها ولمعرفة لغة العرب ومقاصدها إلى غير ذلك من الاسباب ولهذا اعتنى العلماء بالعنايه بكتاب الله عز وجل وبالتصنيف في العلوم المعروفة عند أهل العلم بعلوم القرآن بدءا بضبط كتاب الله عز وجل تلاوة وقراءة وهو علم التجويد وهو علم يعنى بضبط اللفظ كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك العناية بالجانب الآخر وهو معرفة المعنى الصحيح لكلام الله عز وجل وما يندرج تحت هذا المقصد من علوم كثيرة كعلم التفسير وغيرها من العلوم التي هي معينة على فهم هذا العلم كمعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة أسباب النزول وكذلك معرفة القراءات وأوجه تنوعها ومدى مدلولها على النص وعلى مدلول الآية فإن بعض الآيات يعرف تفسيرها ببعض القراءات أو ببعض المواطن الأخرى التي هي مبينة وموضحة لهذا السياق إذا ما ورد في موطن آخر من كتاب الله عز وجل ومن العلوم التي صنف فيها العلماء في خدمة كتاب الله عز وجل معرفة القواعد وأصول التفسير فإن هذا العلم يحقق لطالب العلم معرفة القواعد العامة الكلية التي يعرف بها تفسير كتاب الله عز وجل ويكون له المام. بأصول التفسير وطريقة العلماء في تفسير كتاب الله عز وجل وموضوع درسنا هو في رسالة مهمة في هذا الباب وهي مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمصنف معروف وشهرته تغني عن التعريف به فإن هذا الإمام المجدد لعلوم الشرع والدين والذي هيئه الله عز وجل لخير كثير في تقرير السنة وتحريرها وفي الرد على المخالفين المنحرفين عنها حتى أصبحت شهرته معروفة عند عامة طلاب العلم بل حتى العوام يعرفون هذا الإمام المجدد ولهذا لا نطيل الحديث بالتعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية فهو معروف لدى الجميع وإنما انبه على أهمية العناية بكتب هذا الإمام الذي خلف علما واسع والذي صنف الكتب المطولة والمختصرة وما نظر أحد في كتبه من أهل العلم إلا وعرف قيمتها فكتبه بدون استثناء ليس فيها ما يزهد فيه بل إن أهل العلم يرغبون فيها وفي دراستها ولهذا بدأنا هذا الدرس تحت هذا العنوان المعلن عنه في قراءة في رسائل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والقصد من هذا هو استعراض بعض الرسائل بحسب الأوقات وبحسب ما ييسر الله عز وجل من ذلك للعناية بكتب هذا الإمام وتنبيه على ما تركه من علم غزير في شتى الفنون هذه الرسالة صنفها الشيخ الإسلام كما سيأتي في المقدمة في جواب سؤال ورد عليه بأن يضع بأن يضع رسالة في قواعد التفسير وذكر أيضا رحمه الله أنه صنفها من إملائه كما سيأتي قال من إملاء الفؤاد أي من حفظه رحمه الله وهذه طريقته في بعض كتبه أنه كان يمليها إملاء من حفظه وهذا مما يدل على سعة علمه وتبحره في العلوم ولا أطيل أيضا في التقديم لهذه الرسالة وإنما نشرع في قراءتها وسوف ننبه على مسائل مهمة عند ذكر هذا الإمام لهذه المسائل في باب التفسير مما يعين طلاب العلم على فهم كتاب الله عز وجل وعلى معرفة الأصول والقواعد العامة لعلم التفسير فإن علم التفسير كغيره من العلوم مبناه على معرفة القواعد والأصول العامة ثم بعد ذلك يتدرج طالب العلم في معرفة الجزئيات فكل علم لا بد أن تعرف قواعده وضوابطه قبل البدء فيه ثم بعد ذلك معرفة الجزئيات بعد الكليات يسهل هذا على طالب العلم وأما أن يخوض طالب العلم غمار هذا العلم دون أن يعرف قواعده وأصوله فإن هذا سيضيع عليه من الوقت وسيفوته الكثير من الفهم إن لم يحصل له الضلال بسبب عدم ضبطه لأصول هذا العلم فنبدأ بقراءة هذه الرسالة ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا وإياكم بما نقرأ وما نسمع من التعليق فنسأل الله عز وجل التوفيق الجميع معه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 عند مخاطبة الناس وهذه الخطبة خطبة عظيمة مشتمله على فوائد كبيرة منها الثناء على الله عز وجل وحمد الله عز وجل بما هو أهل ثم الاستعانة بالله عز وجل والاستغفار من الذنب فإن هذه من أعظم أسباب التوفيق الثناء على الله عز وجل والاستعانة به في فهم العلم وفي غيره من الأمور التي تشرع لها هذه الخطبة وكذلك الاستغفار من الذنوب إن من أعظم ما يحول بين العبد وبين تحقيق المقاصد والمطالب هو الذنب فإذا ما استغفر العبد من ذنوبه وفقه الله عز وجل خير كثير ثم الاستعاذة من شرور النفس وشر النفس هو ما توسوس به النفس فإن النفس لا بالسوء إلا من هداه الله عز وجل ووفقه ومن سيئات أعمالنا أي من, من الذنوب والسيئات والأعمال منها ما هو صالح حسن ومنها ما هو سيء قبيح والاستعاذ من شر الذنوب ومن شر السيئات التي هي سبب لحرمان العبد في الدنيا والآخرة ثم قال من يهدي الله فلا مضل له هذا فيه تقرير أن الهدايه بيد الله عز وجل وهذه هداية التوفيق من يهده الله فلا مضل له من هدى الله قلبه وفقه فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له من كتب عليه الضلال فانه لا هادي له وأما هداية الإرشاد فإن الأمة خطبت بها خطبت بهداية الإرشاد وأما هداية التوفيق فهي التي امتن الله عز وجل بها على من شاء فمن هداه الله فلا مضل له ومن اضله الله فلا هادي له ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذه شهادة توحيد وهو وهي الكلمة العظيمة التي عليها مدار الدين وتحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا فهذه الخطبة مجتملة على فوائد عظيمة من استحضرها عند قولها وحققها لفظا ومعنى واستحضارا لما يقول فإنه يوفق لخير كثير نعم. قال رحمه الله فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل ثم ذكر المصنف سبب تأليف هذه الرسالة قال فقد سألني بعض الأخوان من أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كليه هذا مما يدل على أن هذه الرسالة هي في إجابة سؤال ورد من بعض طلبة العلم أو من بعض أهل العلم من بعض الأخوان أي في الدين وهذا مما يدل على حسن استجابة شيخ الإسلام لمن سأله عن ذلك ومرعاتي لحقوق الأخوة والصحبة فقد سألني بعض الأخوان ولم يسمه لأن المقصود هو معرفة المناسبة وليس السائل أن أكتب له مقدمة المقدمة للشيء هو ما يتقدم الشيء وتضبط بمقدمة ومقدمة فمقدمة هي ما يتقدم الشيء ومقدمه ما يقدم به الشيء فيصح هذا وهذا فهي مقدمة ومقدمة مقدمة أي أنها تتقدم الشيء ومقدمة أي يقدم بها للشيء والمقصود أن هذه الرسالة هي متضمنة لمقدمة تتضمن القواعد الكلية في التفسير وإنما سماها مقدمة لأنها مقدمة لعلم واسع وهو علم التفسير ولهذا فهذه الرسالة تصرح أن تكون مقدمة لكل كتاب من كتب التفسير ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الإمام ابن كثير استفاد من هذه الرسالة في مقدمة كتابه في التفسير تتضمن قواعد كلية القواعد هي جمع قاعدة وهي الأمور وهو الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات حكم كلي يندرج تحته جزئيات فإذا عرف الحكم عرف حكم الجزئيات إذا عرف الحكم الكلي عرف حكم الجزئيات ولهذا فالقواعد هي من أعظم ما يعين على معرفة جزئيات العلم والقواعد منها ما هو منصوص عليه يعرف بالنص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فإن هذا هذه قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فإن هذه قواعد لأنها يندرج تحتها الكثير من الجزئيات وهذه القواعد المنصوص عليها هي أقوى ما يكون في معرفة العلم لأنها معصومه من الخطأ ولأن هذه القاعدة منصوص عليها فكل ما يندرج تحتها من جزئيات هي صحيحة تبعا لصحة القاعدة ومن القواعد ما هو مستنبط من النصوص أي لم يرد به النص ولكنه يعرف من خلال التتبع والسبر للنصوص مثل قول العلماء الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم فهذه القواعد أخذها العلماء من تتبع النصوص ومعرفة والاستقراء التام للنصوص بحيث المستقرئ يقرر قاعدة يعلم أن الجزئيات كلها مندرجة تحت هذا الأصل وتحت هذه القاعدة على هذا فإن القواعد منها ما هو منصوص عليه وهذه القواعد هي التي جاءت بها أدلة من الكتاب السنة فهذه حق لا باطل فيه والاستدلال بها من جهتين من جهة أنه دليل شرعي ومن جهة أنها قاعدة وأما كلام العلماء في تحرير القواعد فهو كاجتهاد العلماء في سائر المسائل، فيؤخذ منه ويرد ولهذا قد تكون القاعدة صواب وقد تكون خاطئة وقد نبه شيخ الإسلام على أن كثيرا ممن ألفوا في أصول الفقه أدخلوا في هذا العلم بعض القواعد التي لم تدل عليها الأدلة بل إنها أصبحت من أعظم أسباب خطأ الكثير في فهم هذا الباب بسبب سوء فهم هؤلاء لمعرفة الأصول والقواعد الشرعية ولهذا سبق التنبيه على كثير مما قرره وقعد له بعض أهل الكلام مثل قولهم إن الله عز وجل منزه عن الحوادث فهذه قاعدة نفوا بها الصفات قالوا إن الصفات حوادث والله منزه عن الحوادث فالله منزه عن الصفات فيأتون ويقررون قواعد ومقدمات باطلة ثم يندرج تحتها أخطاء عظيمة ولهذا الخطأ في القواعد ليس كالخطأ في غيره لأن القاعدة كما يقال سلاح ذو حدين، إما أن تكون صحيحة فتدل على كثير من العلم وإما أن تكون خاطئة فتكون سبب لضلال كثير من الناس في أبواب شتى من أنواع العلوم قال تتضمن قواعد كلية والقاعدة الكلية هي القاعدة الكاملة التامة التي تندرج تحتها الجزئيات قال تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله هذه القواعد تعين على فهم القرآن تعين على فهم القرآن والفهم هو حسن تصور الشيء حسن التصور والإدراك للشيء وهو فوق العلم فقد يحصل العلم ولا يحصل الفهم قد يقف العالم على العلم وعلى النص ولكنه لا يرزق الفهم ولهذا فرق الله عز وجل بينهما في قوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فأخبر الله عز وجل أن داود وسليمان أنهما اوتيا علما ورزقهم الله علما ولكن الفهم في تلك المسألة خص الله عز وجل به سليمان فالفهم هو حسن التصور والإدراك للشيء والعلم هو إدراك الشيء إدراك الشيء وهو أن يدرك النص أو أن يقف عليه ولكن الفهم للنص هو شيف زائد عن العلم تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه, معرفة تفسيره ومعانيه هنا يلاحظ دقة شيخ الإسلام في العبارات وما يتضمن كلامه من تقسيمات فإنه فرق بين التفسير والمعاني والتفسير هو معرفة تفسير اللفظ وهو أن يعرف معاني المفردات وأما المعاني هو أن يعرف المعنى المجمل للنص فالتفسير هو أن يعرف المفسر المعنى لكل مفردة وردت في الآية والمعنى هو معرفة المعنى الإجمالي لهذه الآية أو لهذا النص والتفسير قد يكون بمعرفة معنى هذه الكلمة في لغة العرب والمعنى هو أوسع من ذلك بأن يعرف المراد منها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مثال ذلك الصراط المستقيم فيفسر الصراط المستقيم بأنه الطريق القوي هذا معناه في اللغة لكن يأتي بيان معناه في الشرع ووروده في القرآن بأنه القرآن أو الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم ولن تجد في لغة العرب أن الصراط المستقيم هو النبي أو القرآن لكن هذا المعنى يعرف من معرفة دلالات القرآن ومعرفة النصوص الأخرى والتمييز في منقول ذلك ومعقوله التمييز هو التفريق التمييز هو بين الأشياء وهو أول مراتب العلم لأن أول مراتب العلم هو أن يعرف المعاني والمقاصد وأن يفرق بين الألفاظ والمعاني. ثم بعد ذلك يأتي دور تنزيل الأحكام بحسب التفريق ولهذا يلاحظ أن أكثر أخطاء العلماء ليس مرجعها إلى الجهد وإنما مرجعها إلى الاشتباه مرجعها إلى الاشتباه أن يشتبه لفظ بلفظ أو معنى بمعنى أو حكم بحكم فإذا ما رزق العالم تفريق بين المسائل فانه يتنبه إلى أنه لا يمكن أن تفترق المسألة ويكون حكمها واحد فافتراق المسائل إذا ما افترقت إلى شيئين أو إلى أكثر هذا مما يدل ومما ينبه المتأمل إلى أن هناك فرق في الحكم ولهذا نجد في كثير من الألفاظ في القرآن الأمر بالشيء والنهي عنه مثل المجادلة ومثل الهجر فالذي لا يتنبه إلى هذه الأقسام يظن أن ما يؤمر به هو ما ينهى عنه وإذا ما رزق التمييز بين الأشياء وأدرك أن الهجر يتنوع وأن المجادلة تتنوع وكذلك سائر المسائل التي تتنوع أحكامها يتنبه إلى أن الحكم إنما تنوع بحسب تنوع المسائل ومن هذا مما ذكره العلماء في قواعد التفسير ما جاء من الإخبار عن اليوم عن يوم القيامة فقد يأتي في بعض المواطن الإخبار عن شيء ثم يخبر في موطن آخر بشيء قد يظن الظان أن هذا معارض لذاك ويكون هذا من باب التنوع في الزمن ففي بعض المواطن يخبر عن شيء لكن هذا الشيء قد يخبر بوقوعه في موطن آخر أي في زمن آخر فإن يوم القيامة يوم طويل ولهذا التنبيه والتمييز بين الأشياء مما يعين على فهم الحكم الشرعي والتمييز في منقول ذلك ومعقوله تمييز بين المنقول في التفسير والمنقول مرجعه إلى كتاب الله عز وجل أو إلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى فهم الصحابة ما يعرف بالمنقول يعرف التفسير بالمنقول وهو ما يعرف التفسير بالرواية يعرف بالرواية فإذا فسر لنا الطاغوت بأنه الشيطان كما نقل عن عمر رضي الله عنه فإن هذا من التفسير بالرواية وإذا ما فسر الطاغوت بأنه مجاوزة الحد لأن الطغيان هو مجاوزة الحد هذا تفسير يؤخذ من اللغة بالدراية وبالعقل والتأمل لمدلول اللغة في منقول ذلك ومعقول، أي ما يعرف في التفسير بالمنقول والمعقول وليس المقصود بالمعقول هو أن يعمل المفسر عقله في النص دون أن يرجع إلى اصول بل لا بد أن يرجع إلى اصل إما إلى لغة العرب وإما إلى دليل آخر يستنبط من الفهم لكنه عرفه بالنظر والتتبع قال بين الحق وأنواع الاباطيل بين الحق وأنواع الأباطين لاحظوا هنا لم يجمع الحق لأن الحق واحد وجمع الاباطيل لأنه متنوعة ولهذا قرر شيخ الإسلام في قول من قال لكل مجتهد إن كل مجتهد مصيب قال أن هذا خطأ فليس كل مجتهد مصيب وإنما الصواب أن, كل أن لكل مجتهد نصيب فالمجتهدون إذا ما كان اجتهادهم يفضي إلى اختلاف تنوع إلى اختلاف تضاد إذا كان اجتهادهم يفضي إلى اختلاف تضاد فإن الحق مع أحد المجتهدين وإن كان الآخر إن سلك الطريق الصحيح في الاجتهاد فهو معذور بل ماجور على اجتهاده بين الحق وأنواع الأباطيل لأن الأباطيل متنوعة وهي أنواع أيضا كما أن البدع متنوعة وكذلك أهلها الذين حرفوا النصوص عن مدلولاتها الصحيحه فان اباطلهم متنوعه وأهواءهم متفرقه والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل التنبيه على الدليل الفاصل الذي فيه الفصل بين الاقاويل اي بين اقوال الناس لان الفصل في الخصومات في الدين والدنيا إلى كتاب الله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالدليل محكم في أقوال الناس وأقوال الناس ليست محكمة في الدليل والحق يعرف بالدليل ولهذا فالأقوال يؤخذ منها ويرد لا يؤخذ ما يؤخذ منها بهوى ويرد ما يرد منها بهوى وإنما يؤخذ منها ما وافق النص ففي كتاب, ففي كتاب الله عز وجل الفصل بين الخصومات وبين أهل الخصومات ولهذا هو محكم في أقوال الناس قال رحمه الله فإن الكتب المصنفة في التفسير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 هو أن تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره والتمييز بين الحق والباطل نبه على مسألة مهمة وذلك أن في كتب التفسير الكثير من الأقوال الباطنة التي تزيد الفتنة ويحصل الاشتباه للناس بسبب وجود هذه الأقوال وهذا مما يؤكد معرفة هذه القواعد لأن الإنسان محتاج إليها ابتداء في فهم كتاب الله عز وجل فكيف إذا جاءت الشبه والأقوال الباطلة التي صرفت الكثير من الناس عن معرفة الحق قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسميه. الكتب المصنفة في التفسير أي التي كتبت وصنفت في علم التفسير وهي كتب كثيرة وشيخ الإسلام متأخر عن عصر التدوين الذي بدأ في عصر مبكر فهو يبين ما استملت عليه هذه الكتب كتب التفسير أنها مشحونة أي مليئة بالغث والسمين الغث هو الهزيل والسمين هو المعروف بالقوه والسمن ممدوح في الاشياء والهزل مذموم ولهذا مما يشرع في الاضحيه ان تكون سمينه وانه يحرص على أن تكون سليمة من الهزل وأن تكون مما يرغب فيه فكذلك في الأقوال ما هو غث وسمين كذلك في كتب التفسير وما استملت عليه وهذه الكتب أيضا متنوعة منها ما يغلب عليه السمن والغث فيه قليل ومنها ما يغلب عليه الغث والسمن فيه قليل بحسب مناهج ومراتب مصنفيها في العلم والباطل الواضح والحق المبين أي أنها مستملة على الباطل الواضح الذي لا يستبع على أهل العلم وعلى الحق المبين وإنما ذكر شيخ الإسلام هذا لأن الباطل الواضح ينبغي أن يحذر ويترك والحق المبين ينبغي أن يؤخذ به ولا يسع. المسلم تركه وأما ما بين ذلك من الأمور المشتبهها، فإنه ما زال العلماء يجتهدون في معرفة ذلك فالمقصود ليس قصده بهذا هو أن يضع قواعد يعرف بها طالب العلم الأمور المشتبهها بين العلماء فإن الاشتباه الذي وقع بين أهل العلم في هذا الباب لا يمكن رفعه بمعرفة القواعد الكلية ولكن بالتتبع لأقوال العلماء ولمعرفة مآخذهم ما في الاستدلال وعلى قدرة الناظر في كلامهم على الاستنباط والفهم قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم هنا أشار إلى نوعين من أنواع العلم علم الأول هو النص قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وهذا هو النص ومداره على ركنين على, على صدق المبلغ وتصديق المبلغ ولهذا لا يكون هناك علم إلا بهذين الأمرين أن يكون المبلغ صادق وأن يكون المبلغ مصدق له فيورث العلم وإلا إذا كان المبلغ كاذب أو أن المبلغ لا يصدق فإن هذا لا يورث علما فالعلم الذي مداره على النقل لا بد أن يتوفر في هذا الأمر وهو صدق المبلغ وتصديق المبلغ قال والعلم اما نقل مصدق اما نقل مصدق وهذا تصديق من المخاطب عن معصوم لأن المعصوم هو الذي لا يرد عليه الخطأ وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل ثم إن الامه انقسموا أمة الدعوه قسموا في تصديقه إلى قسمين من صدق بما جاء به فهذا أورثه العلم أورثه تصديقه العلم ومن كذب فإنه لم يحصل له شيء ولهذا هذا هو النوع الأول وهو العلم الذي مداره على النقل المصدق من المعصوم فلا يمكن أن يتطرق إليه الخلل، لأنه من صادق معصوم في خبره والذي يتلقاه مصدق له ولهذا الله عز وجل أمثى أثنى على النوعين في قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فاثنى على الصادق في خبره والمصدق له وقيل في تفسير هذه الآية والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر وهذا من تفسير هذه الألفاظ ببعض أجزائها وإلا فهذه الآية الشاملة لكل من قال الصدق ولكل من صدقه فيما قال وإما قول عليه دليل معلوم وهذا مرجعه إلى الفهم وإما قول عليه دليل معلوم يعني ليس هو مما نص عليه ولكنه دل الدليل عليه وهذا هو الفهم الصحيح الذي دل عليه دليل ويقابل هذا القول الذي لم يدل عليه دليل معلوم وهو باطل فاذا هنا العلم ارجعه إلى أحد أمرين إما نقل وإما فهم صحيح دل عليه دليل قال وما سوى ذلك فإما مزيف مردود المزيف والمغشوش المغشوش والمردود هو المتروك وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود وإما متوقف فيه ما سوى ذلك إما أن يكون معلوم وهو الباطن الذي لا مريت فيه يعلم أنه مزيف مردود فيترك وإما موقوف يتوقف فيه وكأن, وكأن شيخ الإسلام هنا يشير إلى في قوله وما سوى ذلك فإما مزيف مردود هو ما جاء في كتب التفسير من الباطل الذي لا يشتبه على المسلم أنه باطل قال وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود وهذا ما جاء من الأخبار عن اهل الكتاب الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم قال موقوف اي يتوقف فيه لا يعلم أنه بهرج والبهرج هو المغشوش ولا منقوط والمنقود هو السالم من الغش يعني أنه ما خضع للنقد فيعرف أنه سليم وأيضا لا يعرف أنه سلم من الغش فهو لا يعلم أنه بهرج هل هو مغسوس أو منقود وإنما متوقف فيه وهذا هو هذه مرتبة الشك والشك لا يفيد العلم إذا حصل التردد بين أمرين هل هو مغسوس أو أنه منقود فإن هذا لا يفيد علما نعم قال رحمه الله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 ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله ثم ذكر شدة الحاجة لفهم القرآن قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الحاجة شديدة وماسة لفهم القرآن لما؟ لأنه حبل الله المتين وهذا كما جاء في بعض النصوص في بعض الأحاديث أن القرآن حبل الله المتين وجاء في بعضها أنه حبل الله وأنه ممدود بين الله وبين خلقه والعرب تطلق على على النور أنه حبل إذا كان موصل لشيء كما قال الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وقصد بهذا نور النهار وظلمة الليل فالقرآن نور وهو كأنه حبل متصل من نور بين الله وبين خلقه فمن تمسك به أوصله إلى الله عز وجل ومن حاد عنه ظلم والذكر الحكيم كما وصفه الله عز وجل في قوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فهو ذكر فيه تذكير وفيه موعظه وهو حكيم كما أنه موصوف بالحكمة فالله عز وجل هو الحكيم وكتابه مبنه على الحكمة والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها فليس فيه خلل وليس فيه اضطراب والصراط المستقيم وهو أحد التفاسير في تفسير الصراط المستقيم أنه القرآن وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو الدين ولا تعارض بين هذه التفاسير لأنه، باعتبار المبلغ عن هذا الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصراط وباعتبار المنهج الذي خوطبت به الأمة والشريعة فهو الدين وباعتبار الدال على هذا من كلام الله عز وجل فهو القرآن الذي لا تزيغ به الأهواء أي من تمسك, بها من تمسك به لم يزغ به الهوى ويضل لأنه متمسك بهذا الحبل المتين ولا تلتبس به الألسل قيل الألسل هنا اللغات أي أنه لا يلتبس ولا يختلط في هذا القرآن اللغات الأخرى وإنما هو بلسان عربي مبين كما وصف الله عز وجل ولا يخلق عن كثرة الترديد اي لا يكون باليا قديما على كثرة الترديد كما أن كلام الناس اذا قراته مره ومرتين يمله الإنسان ويقال هذا كلام قديم عرف من قديم فكتاب الله عز وجل كلما قرأه الناس وتدبروا كلما ظهر لهم من الفقه والفهم ما لم يكن معروفا لديهم ولهذا على كثرة قراءته وسماع الناس له فإنهم لا يملون هذا الكلام وهذا مما يدل على إعجاز القرآن وأنه من كلام الله عز وجل ولا تنقضي عجائبه أي لا, تنقضي لا ينقضي ما فيه من العجائب والأمور التي تنبهر لها النفوس لأن مبناه على القوة والمتانة والناس فهمهم فيه ضعف وتقصير فكلما تأملوا كلما ظهر لهم من العجائب ما لم يكن معلوما لديه ولا يشبع منه العلماء أي لا يكتفي بقراءة شيء منها العلماء لأن الشبع هو الاكتفاء من الشيء فالقرآن لا يشبع منه لا يشبع منها العلماء الذين يتدبرون كلام الله عز وجل من قال به صدق أي من قال بالقرآن بأن أخبر عن كلام الله عز وجل أو ذكر معناه أو استدل به على قوله صدق ولهذا إنما يعرف صدق الرجل بموافقته للحق والحق إنما يعرف بالدليل ومن عمل, ومن عمل به أجر من عمل بالقرآن كتب الله عز وجل له الأجر والمثوبة على عمله به فالقائل به صادق والعامل به مأجور ومن حكم به عدل من حكم به في الناس عدل في حكمه ومن دعا إليه هدى إلى صراط المستقيم ومن دعا إليه هدى إلى صراط المستقيم من دعا إلى القرآن هدى إلى, صراط المستقيم. من دعا إليه هدى إلى صراط المستقيم لأنه هو الصراط المستقيم فالذي يدعو إلى القرآن يهدي الناس إلى صراط المستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله من تركه من جبار متكبر قسمه الله أي أهلكه ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله من ابتغى الهدى السلامة من الخطأ في غير القرآن اضله الله وهذه الجملة في وصف القرآن ثبت بعضها في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد أخرجه الإمام الدارمي في أول فضائل القرآن في اول كتاب فضائل القران من سننه وروي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحيح وقفه على بن مسعود رضي الله عنه نعم قال رحمه الله قال تعالى فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى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 فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى والهدى الذي جاء من الله عز وجل هو القرآن قال فمن اتبع هدايا اي القرآن فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة لأن الناس في الدنيا يوصفون بالهدى والضلال في دينهم ويوم القيامة السعادة شقاء. فمن تمسك بالقرآن واختدى بهده لم يضل في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا يعني في الدنيا ويوم القيامة من تمسك به كان من السعداء لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري عن القرآن وعن تذكير الله عز وجل عبادي في القرآن فإن له معيشة ضنكا فالضنك هو الشده والضيق وقيل هذا هو عذاب القبر أن من أعرض عن كتاب الله عز وجل فإن له معيشة ضنكة في القبر وقد روي في هذا بعض الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ضنك العيش هو عذاب القبر وقيل الظنك في الدنيا في أنه لا طمأنينة له ولا انشراح وهذا كله صحيح فإن من أعرض عن كتاب الله عز وجل فإنه لا طمأنينة له ولا انشراح في الدنيا وله ظنك الشدة في القبر ونحشره يوم القيامة أعمى قيل أنه يحشر أعمى البصيرة وقيل يحشر أعمى البصيرة والبصر أما أعمى البصيرة فهذا لا شك فيه في أن من أعرض عن كتاب الله عز وجل فإنه يحشر يوم القيامة أعمى البصيرة وقيل أنه يعاقب بعمى البصر فإنه يحشر اعمى البصر والبصيرة قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت وقد كنت بصيرة قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا من باب الجزاء من جنس العمل أي أنه لما نسي آيات الله عز وجل والنسيان هنا بمعنى الترك وليس المقصود أن نسيها عن ذهول فإن النسيان يرفع به الخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المقصود هنا بالنسيان هو الترك فمن أعرض عن القرآن يقال نسي القرآن وترك القرآن قال وكذلك اليوم تنسى أي تترك ومن هنا يتبين النسيان المضاف إلى الله عز وجل في أنه ليس المقصود به الذهول وإنما المقصود به الترك, المقصود به الترك قال رحمه الله وقال تعالى قد جاءكم من ال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 وهو مبين بيّن واضح يهدي به الله من اتبع رضوانه أي من اتبع ما فيه مرضات الله عز وجل سبل السلام سبل السلام أي طرق السلام وإن إنما جمعت السبل مع أن الطريق واحد كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيمة قيل المقصود بالسبل هنا هي شعب الإيمان التي تدل على الدين وتهدي إلى الإيمان فالسبيل قد يقال أنه واحد وقد يقال أنها سبل وقد سئل شيخ الإسلام عن قول من قال إن السبل إلى الله كعدد الأنفاس فقال إذا كان المقصود بهذا أبواب الخير فهذا حق وإذا كان المقصود اختلاف الناس في الدين افتراقهم في البدع والضلالات فهذا باطل لأن بعض الناس يقول الكل يعمل وكلنا نصل لا ليس الأمر كذلك إنما العمل بموافقة الشر فإذا كان هذا يعمل يبتغي الثواب من الله عز وجل ويغلب عليه عمل من الأعمال الصالحة فهذا يغلب تغلب عليه الصراف وهذا تغلب عليه الصدقة وهذا يغلب عليه الجهاد وهذا يغلب عليه الأمر بالمعروف فقد دلت النصوص على ان أهل الجنة يدخلون ببعض هذه الأعمال والجنة لها أبواب ولكل عمل من هذه الأعمال له باب في الجنة فدل على أن هذه الأبواب موصلة وأن أن هذه الأعمال موصلة إلى الله عز وجل فالمقصود بالسبل هنا سبل الخير وطرق الخير ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه لأن الأصل في الإنسان أنه ضال كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديه فيخرجهم من الظلمات من ظلمات الجهل والهوى إلى نور الإيمان واليقين والعلم ويهديهم إلى صراط مستقيم وهو الدين والقرآن نعم قال رحمه الله وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ثم أيضا ذكر المصنف استدلنا بقول الله عز وجل لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فأخبر الله عز وجل أنه بهذا الكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور وهذا كما ذكر الشيخ الإسلام أن الله يهدي بالأسباب يهدي بالقرآن فالقرآن هو من أعظم أسباب الهداية لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أي بهذا القرآن بإذن ربهم أي بإذن الله بتوفيقه لأن هذا القرآن نزل على الأمة وليس كل الناس اهتدوا به وأخرجهم من الظلمات إلى النور لأن الأمر يحتاج إلى هداية الإرشاد وهي التي نزل بها القرآن وإلى هداية التوفيق وهذه التي يمن الله عز وجل بها على من شاء من خلقه ولهذا قال هنا بإذن ربهم فهذا فيه إشارة إلى أنه ليس كل من خوطب بالقرآن يهتدي وإنما الهداية بتوفيق الله عز وجل وهذه الهداية هي التي تسمى هداية التوفيق إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد. الصراط مرة يضاف إلى الله، لأنه هو الذي هدى إليه، ومره يضاف إلى العاملين، صراط الذين أنعمت عليهم إلى العاملين الذين عملوا به، ولا تأرجف، فهو مضاف إليهم لأنهم عملوا به، وهو مضاف إلى الله لأن الله عز وجل هو الذي هدى إليه. صراط العزيز الحميد والعزيز من أسماء الله عز وجل متضمن صفة العزة. والحميد من أسماء الله ومتضمن صفة الحمد والجمع بين العزة والحمد مما يدل على كمال فوق الكمال فإن عزة الله مقترنه بالحمد وذلك أنه ليس كل عزيز يحمد من المخلوقين وليس كل من هو محمود عزيز ولهذا يكثر العز في أهله الشرف والجاه ويقل فيهم تقل فيهم صفات الحمد وتكثر صفات الحمد في العلماء وتقل فيهم صفات العزة والله عز وجل هو العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أي أنه مع عزه ومع أنه محمود في من كل وجه فله ملك السماوات والأرض نعم قال رحمه الله وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا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 يضاف إلى الله عز وجل ويكون صفة من صفات الله كما هو الشأن هنا فالروح هنا القرآن وأحيانا يلد الروح وتضاف إلى الله عز وجل ويراد بها الروح المخلوقة كما قال الله عز وجل فنفخنا فيها من روحنا فالمقصود بالروح هنا هو القرآن وإنما سموه الله روحا لأنه به حياة الأرواح والقلوب. روحا من أمرنا أي بأمر الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي قبل نزول هذا القرآن ما كنت تعلم الكتاب ولا الإيمان فلما أنزل الله عز وجل عليه ذلك هداه الله عز وجل إلى معرفة الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشأ جعلناه بمعنى أنزلناه وهذا المعنى يعرف بنظائر هذا السياق في كتاب الله عز وجل كما قال الله عز وجل انا انزلناه قرانا عربيا وقال انا جعلناه قرانا عربيا فالذين لا يتنبهون لمثل هذا قد يضل بعضهم فيقول إن جعل هنا بمعنى خلق لكنهم لو تنبهوا للسياق الاخر يعرفون أن, هنا أن جعل هنا بمعنى أنزل وصير إن جعلناه قرانا عربية فالمقصود بالجعل الإنسان فإن القرآن هو كلام الله عز وجل ليس هو مخلوق كما قال الجهمية والمعتزلة ولأن جعل إذا تعدت إلى مفعولين فإن لا تكن بمعنى خلق وإنما بمعنى صير وأنزل ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا جعله الله عز وجل نورا ثم بين أن هدايته لمن شاء الله عز وجل من عباد الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لاحظوا هنا الفرق بين هداية التوفيق وهداية الإرشاد الهداية التي أضاف الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم هي هداية الإرشاد والهداية الأولى في قولي ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هي هداية التوفيق صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور أي مرجع الأمور من أمور الدين والدنيا كلها مرجعها إلى الله عز وجل نعم. قال رحمه الله وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد ثم ذكر المصنف أنه كتب هذه المقدمة وهي مختصرة بتيشير الله عز وجل وهذا من إسناد الفضل لصاحبه كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام هذا أن ما وفق إليه من العلم هو بتوفيق الله وبفضل الله قال بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد هذا مما يدل على أنه كتبها من إملائه ولم يرجع فيها إلى الكتب وينقل وإنما كان يصنف من إملائه كثير من الرسائل والكتب ومن هذه الكتب هذه الرسالة التي كتبها من إملائه مشتملة على نقول وعلى نصوص مما يدل على سعة حفظه وضبطه رحمه الله قال والله الهادي إلى سبيل الرشاد أي أن الله عز وجل هو الذي بيده الهداية وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن هذه الرسالة وغيرها من الرسائل لن تكون هادئة ولن تكون محققة للمقصود إلا لمن هداه الله عز وجل فإذا كان كتاب الله عز وجل لم يهتدي به الناس أو لم يهتدي به بعض الناس إلا بإذن الله فمن شاء الله هدايته اهتدى فكذلك كلام أهل العلم مهما كان بينا واضحا فإنه لا يكون سببا لهدايه الناس إلا من وفقه الله عز وجل لهذا يتوقف عند هذا هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء يقول هذا السائل ذكرتم أن كلا من الأعمال الصالحة له باب في الجنة نرجو توضيح هذه المسألة نعم هذا كما ورد في الأعمال العظيمة مثل الصلاة والصيام والصدقة كما جاء في الحديث أن لها أبواب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عمل بعمل فتح دعية من, من, من هذا الباب وأخبر أن أبا بكر يدعى من هذه الأبواب كلها هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين نعم بارك الله فيكم يسأل هذا الأخ عن الجمع بين قوله تعالى كلكم ضال إلا من هديته كما في الحديث القدسي وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة نعم لا تعارض بين النصين فإن الناس يولدون على الفطرة كما دل على هذا الحديث وهو قبول الإسلام وأن الناس هيئوا لقبول الحق ولقبول الدين ولكن هذه التهيئه لا تكفي في هدايتهم لكنها معينة لهم على قبول الحق ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل فامتن الله عز وجل على الخليقة مرتين مرة بأنفطرهم على الدين وجعل هذا الدين محببا إليهم تقبله النفوس لأول وهنه ثم من عليهم بإرسال الرسل ولهذا الحجة تقوم بإرسال الرسل نعم. بارك الله فيكم هذا الأخ يسأل يقول كيف يستفيد طالب العلم من كتب شيخ الإسلام وبماذا يبدأ منها كتب شيخ الإسلام متنوعه منها المطول ومنها المختصر ومنها المصنف في الأصول والقواعد والمقدمات ومنها المصنف في الجزئيات والمطولات فيؤخذ من هذه الكتب المختصر يبدأ به ثم ينتقل إلى ما فوقه وهذه على الطريق في سائر الكتب أن طالب العلم يبدأ بالمختصرات ثم ينتقل إلى ما هو أوسع من هذه الكتب بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين